ولقد ذرَّنَ لِجَهَنَّمَ كَفِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَكْفَهُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَذْهَانٌ لَا يَسْمَعُنَّ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلٌّ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 أو لم يوضرو في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسأ وأنعسأ أي يكون قد قت و بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون مي يضل الله فلا هادي له ويذرهم في ضيائهم يعمهون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 قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون